بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواج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 لم أي الحزبين أحصى لما لبسوا أمداه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 وتحسبهم أيقاظوهم ركودو ونُقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسث ذراعه بالوصيل لَوِ التَّلَعَتَ عَلَيْهِمْ منهم اللَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَمُلِئَ مِنْهُمْ مُرُوعاً وَكَذَلِكَ بَعَثْنَا هُمْ لِيَتَسَاءلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلُ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثُوا قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِث وإن هذه إلى المدينة فلينذر أيها أذكى طعاما فليأتكم برذق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا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 وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن اعتدنا للظالمين نار نحاطة بهم سرادقها وإن يستغيث يواسو بما إنك المهل يشمل وجوهه بإس الشراب وسأثمر ثفاق إن الذين منوع من الصالحات إنا لا نزيع أجر من عمل أولئك لهم جنات عدن تجري من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 حففناهما بنخل وجعلنا بينهما زراب.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 يُرسل عليها حُسباً من السماء، حُسباً من السما، فتصبح صعيداً زلقاً.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 خیلی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كان مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ يَا فَتَأْتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُمْ مُتَّخِذَ الْمُذِلِّينَ أَعْدًا وَيَوْمَ يَقُولُنَّ ادْعُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زعمتم سَجِيمُونَ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا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 قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك فعن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطع ما أهلها فأبو أن يضيفهما فأبو أن فوجد فيها جدارا يريد أن ينقضه فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرة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 إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا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 فمستطع أن يظهره وما استطاع له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضناه النّمّا يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت عيونهم في غطاء قال عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع فحسب الذين كفروا أن ييتقذوا عِبَادِي من دوني أيا إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ هل نبهم منقسين عمالا الذيين ظلَّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنوع أولائك الذين كفروا بآيات ربهم والقائه فحابة أعمالهم, أعمالهم فلا نقييم لهم يووم القيامة وزنن ذلك جزاء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 قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو من قا أربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد